Allah uh, AMMEN ŞAN BANNE NU FELİSENNİ VE MEN فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ وعلى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 117. علينا صدرا وثبت أقدامنا 118. ربنا لا زادوا جلوت واتخذ الله الملك الله الملك والحكمة وعلم Altyazı oh. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك